زفاف. زفاف لنرسم لك الاعراس بكل الاعراف لا إله إلا الله. زفاف زفاف لا إله إلا الله. زفاف زفاف, زفاف. زفاف. اقبال اتغال الجمال من هالجمال وجهها بالحسن يشهد كل اقبالات غار الجمال يوسفي من هالجمال وجهها بالحسن يا شرك وكل ما فيها سفر. جميل سفر. اقبلت والورد فازل شوفها والغصن جمال نعذر الليل Zafar, Zafar. Zafar, نار الجمال Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. Zafar, Zafar. لله الكمال نوره Zafar. Zafar. له مثيل نظرتك فيها برا بسمتك سحر Zafar. وارف عيونك Zafar. Zafar. للحسن Zafar. Zafar. يقلب الشمس ويفطي نورها حتى الظلال صوتها عذب الأغاني وإنها دات ناس من عليل الدمار يرجم خطاها طالب منها وصال زعم عبد الله بواصل زفاف يجمعها فيها الأصيل بطلات الجمال يس زفاف. زفاف لنرسم لك الأعراس بكل الأعراف